وَهَمَّتْ كُلُّ أُمَّةٍ بِرَسُولِهِمْ لِيَأْخُذُوهُ وَجَادَلُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ فَأَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِي مَكَذَالِكَ حَقًّا كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ أَصْحَابُ النَّارِ الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعة كل شيء الرحمة وعلما فاغفر للذين تابوا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 وقهم السيئات ومن تَقِ السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنَادَوْنَ لَمَقْتُ اللَّهِ أَكْبَرُ مِنْ مَقْتِكُمْ أَنفُسَكُمْ إِذْ تُدْعَوْنَ إِلَى الْإِيمَانِ فَتَكْفُرُونَ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 إِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ كَانُوا مِنْ قَبْلِهِمْ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 تاتيهيم رسلهم بالبينات فكفروا فاخذهم الله انه قمين شديد العقاب ولا قد ارسلنا موسى باياتنا والسلطان المبين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 وَإِيَّاكُمْ كَاذِبٌ فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ وَإِيَّاكُمْ صَادِقٌ يُصِبْكُمْ بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُشْرِفٌ كَذَابٌ يَا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض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 يوم تؤللون مدبرين ما لكم من الله من عاصم وَمَنْ يُغْلِلَهُمْ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ وَلَقَدْ جَاءْتُمْ يُشْفَى مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكٍّ مِمَّا جَاءْتُمْ بِهِ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 كبر مقتا عند الله وعند الذين آمَنُوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار وَقَالَ فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلني ابلغ الاسباب أسباب السماوات فأطني على إله موسى وإني لا أظنه كاذبا، ما كذالك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل، وما كيد فرعون إلا في تباب.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 ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة فأولئك يدخلون فيها بغير حساب. وَيَا قَوْمِ مَا لِي أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجَاةِ وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ تَدْعُونَنِي لِيَكْفُرَ بِاللَّهِ وَأُشْبِكَ بِهِ مَا لَيْسَ لِي بِهِ علم. وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَى الْعَزِيزِ الْغَفَّارِ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 فَإِذَا ما مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي الله اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ فوقاه الله قَاهُ اللَّهُ شَيْئًا إِذْ مَكَرُوا مَكْرًا حَاقَ بِآنِ فِرْعَوْنَ السُّوءُ الْعَذَابُ النار يعرضون عليها غدو وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آلم فرعون أشد العذاب ما إذا يتحدون في عَرِفَ فَيَقُولُ العَفَا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِنَ النَّارِ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 قالوا أَوَلَمْ تَكُ تَأْتِيكم رسلكم بالبينات؟ قالوا بلا. قالوا فدعو وَبَادُعَ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ظَلَالٍ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 ولقد آتَيْنَا موسى وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا بني إسرائيل الكتاب هدى وذكرى عَلَى كَثِيرٍ مِنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَى إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبرما هم ببالغيه فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير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 الله الذي جعل لكم الأرض قراراً والسماء بناءً وصوركم فأحسن صمركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين هو الحي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 بأُمِرْتُ أَنْ أُصْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُم مِن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُطْفَةٍ ثُمَّ مِن عَلَقَةٍ ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ ثُمَّ لِتَكُونُوا شُيُوخًا وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى مِنْ قَبْلُ وَلِتَبْلُغُوا أَجَلًا مُسَمًّا وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِنُونَ هو الذي يُحْيي ويميت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 119. وبما كنتم تمرحون 110. ادخلوا أبواب جهنم خالبين فيها فبئس مثوى المتكبرين 111. اصبر إن بعد الله حق فإما نرينك بعض الذين عدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون